فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَقُولُ السَّمَاءُ كَلَمَهَا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ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 تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِجِين أَيَقُمُ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَآءٍ يُمْنَى كَلَّا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ أَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَقُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُونَ يَوْمَ يَقُومُ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا